وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ الَّا يُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمْمَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَبْوَاهِكُمْ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 ما تهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسحورة وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ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 هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدم الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال قائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة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 وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّوَنَّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَرْضِ يَسْأَلُونَ عَن أَنبَائِكُمْ وَلَكِنْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمدّكن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 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْ ن اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا واذكر ما يتلى في بيوتكم من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا ان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 فلما قبَضَ زيدٌ منها وَضَرَ زَوَجَنَكَ هَلِكَ إِلَى يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَهِمْ إِذَا قَبَضُوا مِنْهُنَّ وَضَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك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 ان اراد النبي ان يستنكح خالصه لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهن وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ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 ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا على مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ نَمَتَاعًا فَاسْأَلُوهُم مِّن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنا أي عرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَغَرَّنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا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 قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا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 وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّ أَطْعَنَّ سَادَتَنَا وَكُبَّرَ أَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا أَتِيْمْ غَفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَةً كَبِيرَةً